جئت من غزة يشكو عشادليل لا يطاق كل جرح حبي ينادي أين أهلي يا رفاق جئت من غزة يشكو عشادليل لا يطاق كل جرح حبي ينادي أين أهلي يا رفاق عندما حل الصباح لم أرى إلا الجراح لم أرى طيرا يغرد بل نواح في نواح جيت أصرخ وأنادي غزتي ماذا دهك فإذا بالدم يجري والمحارم تستباح جيت أصرخ وأنادي غزتي ماذا دهك فإذا بالدم يجري والمحارم تستباح جر حمي ينادي أين أهلي يا رفاق تلك أُمِّي وَأَبِي <تصفيق> تلك أُخْتِي وَأَخِي <تصفيق> أَصْبَحُوا قتلى وماتوا أين أنتم يا رفاق يا ترى أَبْقَى وحيدا أَصْطَلِي نر العذاب قهران عليهم عندما حل الفراق جدوا من غزات يشكروا عيش, عيش دل الله كل الله جرح ينادي أين اهلي يا رفاق فاتبلت دمع عيوني متى في جفن الرجال. Ampridoni, ampridoni, ajna antum, jarifa, kod bala demójni, matafi, jafni raja. ampridoni, ampridoni, aina antum.